كفايه بعير للشاعر غازي يبلغني ما لا تدور لللي علي معاذير وعجزت انور والعبره اللي غيبات شامس يعصير صبر عليها لو غدت سمح علي يا الصاحب اللي مجمعتنا الدانا نير ولا جمعنا في الوظايا في مجالي عزو مع طيب ومراجل والغرب لا معايير وبيضن نوايا السنين الخوالي مطرد ورز سوات المعاثير لكن خطاك أصبح يفوق أحتم علي تهديني المجهم وسوق المغاتير وقيد جمال الرضا ما نحب علي من كل الخطى عظامي وناجمة الفير وصبر ميان وذلو بيدغ علي ملت تعذب من جفتها المعاذير وزره تنور مذلهم ملي شبكة ملامح اقبالت الغيمة وقفاية بعير هذه القصة وهذا مقالي حصريا على شبكة ملامح